119. وإن أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم, وما كان لهم من الله من واق 110. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله